ما حال الرضوان الآن صاحب البصيرة؟ حاله كما هو العلماء يعني مشايخ مصر وغيرهم يناصحونه الرجل عنده تخبطات شديدة وعنده تنقلات من منهج إلى منهج ليس ثابتا فحاله كما هو لم يتغير شيء إلى أن يرجع عن كل ما أخذ عليه ويثبت أيضا على ذلك لأن الرجل متنقل متقلب من منهج إلى منهج فإذا ثبت رجع عن كل ما أخذ عليه وثبتت أقدامه على المنهج الحق إذا إذن يعني ننصح به ونقول الرجل قد تغير